ولو نشاء لرأيناهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا الصابرين ونبل أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد من بعد ما تبين لهم الهدى لن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 فَلَنْ يُؤْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَذَرُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُوْ يُتْكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّرُ وَيُخْرِجَ أَضْوَانَكُمْ هَاأَتُمْ هَاأَلَا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 تَجْعَلُونَ لِلَّذِينَ يَسْتَغِذُّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَسَ